قال رحمه الله قوله تعالى ويقيمون الصلاه اي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها واركانها وهيهاتها هذا معنى ادامه الصلاه واثباتها والحفاظ عليها والديموم عليها في مواقيتها والاتيان بها على أركانها واستحباتها وواجباتها وعلى هيئاتها المعلومة فمن صنع ذلك فقد داوم على صلاته والتفريط حاصل من كثير من الناس في الصلاة فلا داوم عليها ولا اتيان بها على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله تمر عليهم ووقت الصلاه الحان ولا يبالون بالصلاه ولهم حول صلاة كانهم خلقوا للعب للعب وللضياع فهذا مما تعجب منهم الصلاه غلط حان وقتها وهم على الشوارع افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون او لا ترجعون قالوا هيئاتها يقال قام بالأمر واقام الأمر إذا اتى به معطا حقوقه والمراد بها الصلوات الخمس وهنا ذكرها بلفظ المفرد ويقيمون الصلاة والمقصود بذلك الصلوات الخمس وأن إذا دخلت على المفرد أفادت العموم فمن الفاظ العموم دخول أن على المفرد فإذن قوله يقيمون الصلاة ليس المقصود صلاة واحدة وإنما المقصود صلوات الخمس قالوا المراد بها الصلوات الخمس ذكر بلفظ واحد كقوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومندلين وأنزل معهم الكتاب بالحق يعني الكتب فالكتاب هنا ذكر بلفظ مفرد وأنزل معهم الكتاب بالحق والمقصود به الكتب بدليل قوله فبعث النبيين وبشرين ومنذرين فوما من نبي إلا وجعل الله سبحانه وتعالى له كتابا فإذا قوله الكتاب أي الكتب التي أرسلت مع النبيين التي بعثت كذلك أو أنزلت مع النبيين وأنزل معهم الكتاب قال يعني الكتب والصلاة في اللغة هذا معنى الصلاة الشرعي الذي سمعت وأشار إليه أو سيذكره وإنما معنى إقامة الصلاة أما المعنى الشرعي سيذكره وبدأ بالمعنى اللغوي والمقصود الآن الذي استفدنا من قوله ويقيمون الصلاة المقصود بإقامة الصلاة الديموم عليها والمحافظة عليها في مواقيتها بحدودها واركانها وهياتها فمن كان كذلك مع صلاته فإنه قد أقامها على مراد الله ومن اخل بشيء من ذلك فلم يأتي بها على ما اراد الله سبحانه وتعالى من الاقامه الشرعية قال الصلاه في اللغة الدعاء قال الله تعالى وصل عليهم أي ادع لهم هذا معنى الصلاة لغة بمعنى الدعاء ومنه قوله تعالى وصل عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم الخطاب وصل عليهم فالمقصود هنا ادعو لهم يا محمد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي لهم مع بذلهم للخير ومع بذلهم لاموالهم في سبيل الله وابتغاء وجه الله فهؤلاء يصل عليهم ويدعى لهم وصل عليهم ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعى أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما فليصلي فالمقصود هنا اي يدعو إذا دعى أحدكم إلى طعام أو إلى الطعام فليجب والمقصود به والله أعلم دعوة الوليمة فإن دعوة الوليمة واجبة فإذا دعى أحد إلى دعوة وليمة لا يتقلّف وإن كان صائما فلا يعتذر بالصيام ويجلس في بيته إلا إذا أذن له الداعي وأذن له صاحب الوليمة وقال لا بأس إذا أردت التخلف تبقى في بيتك لا بأس لكن إلا فان فإن لم يأذن له يأتي يأتي الوليمة ولا ياكل لا يلزمه أنه يأقل والأولى أن ياكل وليس إذا كان الصيام صيام نفل وليس بصيام فريضة أما الصيام فريضة يستمر في صيامه لكن إذا كان الصيام صيام نفل الأولى له أن يأكل إذا طلب منه أخوه الحضور للوليمة يفطر ويأكل الأيام أيام الله كثيرة ان كان يصوم الاثنين والخميس والوليمه والوليمة صادفت ذلك يأكل وهو مأجور على إجابة دعوة أخيه وعلى فطره لأجل أخيه المسلم وإجابة دعوته وإدخال السرور في صدره أنه فلانا أكل من أكله ولا سيم إذا كان شان ويفرح صاحب الوليمة بأن يأكل فلان من أكله فيأكل من أكله كثيرا كثيراً والقادمة يصوم فيها ولكن لا يتخلى فإن أبى إلا أنه يستمر على صيامه فهذا مشروع يستمر على الصيامة ويأتي ويصلي لهذا الداعي اي يدعو لهذا الداعي إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما. فليصلي الف الايفا فليدعو لهم بالبركه ومن من حمله على الصلاه المعلومه يصلي عندهم ياتينا البيت ويصلي عندهم لعله بصلاته تنالوا ان برك بصلاته تنالوا البركة, تنال البركه بصلاته في بيوتهم واقامه هذه العباده العظيمه التي فيها البركات الطيبه فياتي يصلي ما يسر الله له، لكن الذي يظهر أن المقصود هنا المعنى اللغوي أن يصلي أي فن يدعو لهم. طيب هو من ذلك أيضا قول أن عشا لابنته تقول بنتي وقد غربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع فقال اله بعد ذلك عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مطجعة. والشاهد عليك مثل الذي صليتي أي مثل الذي دعوتني لأن في البداية دعت له تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع فقال لها عليك مثل الذي صليتي أي دعوتني عليك مثل الذي صليتي فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء الطجعة فالحاصل أن الصلاة لغة بمعنى الدعاء هذا بالنسبة للعبد بالنسبة لصلاة العبد لأخيه المسلم أما بالنسبة لصلاة الله سبحانه وتعالى فأصح الاقوال فيها أن المقصود بها الثناء في الملأ الأعلى كما جاء ذلك عن ابن العالية هذا هو الصواب في صلاة الرب وإنما هذا المقصود من معنى اللغة صلاة الآدمين أو صلاة الآدمين على بعضهم البعض ففي اللغة بمعنى الدعاء أي يدعو بعضهم لبعض صلى عليه أي دعا له هذا بالنسبة للآدميين صلاتهم على بعضهم البعض بعض وأما بالنسبة لي صلاة الربي من الله وملائكته يصلون على النبي فالمقصود هنا أن الله يثني على نبيه في المنع وكذلك في قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم ملائكة أن يثني عليكم في الملأ الأعلى فهذا هو صحن أغوال ومنهما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام مع من جاء بزكاته إليه فكان يدعو لهم اللهم صلي على آل أبي أوها اللهم صلي عليها وعلى زوجها أو اللهم صلى الله عليك وعلى زوجك في تلك المرأة التي قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجكه فهذا يدعو لها النساء صلى الله عليه أن الله يثني عليها في الملأ الأعلى مع زوجها فهذا هو معنى الصلاة من الرب أي الثناء في الملأ الأعلى على العبد ومعنى صلاة العبد أو صلاة الآدمين بعضهم على بعض أي بمعنى إيش الدعاء بمعنى الدعاء يدعو بعضهم لبعض وأما ما ذكرهم أن الصلاة بمعنى الرحمة هذا في نظر سيئته قالوا الصلاة في اللغة الدعاء قال الله تعالى وصل عليهم أي يدعو لهم وفي الشريعة اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء وتهتتح بالتكمير وتهتتم بالتسليم فهذه الصلاة الشرعية اسم لأفعال مقصوصة من قيام ثم فسر الأفعال بعد أن أجملها اسم لأفعال مقصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء فالصلاة تحتوي على هذا وتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فهذه الصلاة الشرعية من أتى بها فقد أتى بالصلاة الشرعية قال وقيل في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة وهذا قال به الضحاك رحمه الله وبعض العلماء والمشهور أن المقصود بالصلاة من الله الرحمة الصلاه الصلاة على عبده المقصود بها الرحمة ومنه من قال المغفرة وهذا في نظر بل الصلاة من الله على عبده بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأما القول بأنها بمعنى الرحمة، فيرده قوله سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالشاهد أنه عطف الرحمة على الصلاة. والعطف الأصل فيه أنه يفيد المغايرة فإذا الصلاة ليس بمعنى الرحمة لأنه لو قالوا معنى الرحمة فإنبالعنى فائده العطف هذا فالاصل في العطف أنه للمغايرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فغاير بين الرحمة وبين وبين الصلاة فليست الصلاة من الله بمعنى الرحمة بل الصلاة من الله بمعنى أثنى على عبده في الملأ الأعلى فإذا صلى الله عليك معناها هأثنى عليك سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى هو الذي يصلي عليكم وملائكته أي يثني عليكم في الملأ الأعلى وليس المقصود يرحمكم لا شك أن الله يرحم عباده الصالحين هذا لا نشك فيه فنعم فهم أحرى الناس برحمه الله سبحانه وتعالى وأخلق الناس بهذه الرحمة التي كتبه الله للمؤمنين ولكن ليس المقصود بالصلاة الرحمة بدليل هنا والعطف في اللغة الأصل فيه أنه للمغايرة قال إن الصلاة وقيل في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الصلاة من الله في هذه الآية الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء وهذا بالنسبة لله في نظر ومن المؤمنين نعم صلاة المؤمنين بعضهم لبعض فهو بمعنى الدعاء ومن الملائكة محتمل الاستغفار طيب انتهينا من قوله تعالى ويقيمون الصلاة وأخذنا معنى الاقامه ومعنى الصلاة وأن الاقامه هي الديمومة والمحافظة عليها في مواقيتها وبحدودها واركانها وهيئاتها ومستحباتها وواجباتها فمن صنع ذلك في صلاة فقد أقام صلاته وأما بالنسبة للصلاة ففي اللغة بمعنى الدعاء وذلك في صلاة الأدميين بعضهم على بعض وأما بالنسبة لصلاه الرب فالمقصود بها لغة الثناء وشرعا الصلاة اسم لأفعال مخصوصه من قيام ركوع وسجود وقعود ودعاء وثناء تفتتح بالتكمير وتفتتم بالتسليم قال قوله تعالى ومما رزقناهم قوله تعالى ومما رزقناهم اي اعطيناهم رزقناهم الرزق هنا بمعنى العطاء فقوله هو مما رزقناهم اي اعطيناهم وعبر هنا بقوله ومن التي للتمعيض إشارة إلى أن العبد ينفق لوجه الله بعض ماله لا كل ماله هذا هو الاولى أن العبد لا ينفق كل ماله لأن له ضيعة تحتاج إلى شيء من ماله إنما تخلف لهم شيئا وكذلك في حياته وهو كذلك أيضا يحتاج إلى ماله في حياته لذلك اتى الله هنا في هذه الآية ومما رزقناهم ينفقون بمن التبعضية يقول الشنقيطي رحمه الله إشارة إلى أن الشخص لا ينفق كل ماله وإنما ينفق بعض ماله ولم يذكر هنا المنفق من بعض ماله وقد جاء في آيات أخر أنه ينفق الزائد على حاجته كما في قول تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الزائد على الحاجة على أصحى الأقوال في تفسير هذه الآية هذا هو الصافي تفسيرها يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ينفقون الزائد على حاجتهم وأما ما كان من حوائجهم فيبقون لهم يبقونه لهم ولحوائجهم ويقضون به حوائجهم لا ينفقونه هذا الذي ينفق ما زاد على حوائجك أنفقه وما كان من حوائجك وحوائج أهلك ومن تقوم عليه متعول فإنك تبقي لنفسك خير لك إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فهذا هو الأولى وهذا الذي دلت عليه هذه الآية وكذلك دل عليه قوله سبحانه وتعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لا إسراف ولا بخل لا إسراف وتبذير ولا بخل تقتير وإنما وسط بين ذا وذا فيكون عدلا خيارا فالشخص في نفقه يكون مقتصدا هذا في تعليم الاقتصاد الشرعي تعليم الاقتصاد الشرعي الذي يدندن به من يدندن الاقتصاد الاقتصاد اللغوي يفتحوا جامعات لهذا الاقتصاد فالله قد علمنا حتى الاقتصاد في النفقة كيف نقتصد وعلمنا في العبادة القصد القصد تبلغ توسطوا في أموركم كلها اقتصدوا في أموركم كلها فنعم فالشخص يقتصد في حياته في نفقته الله قد علمك الاقتصاد فيها كما في هذه الآية التي أشرنا إليها وكما في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة بل ذا ولا ذا وإنما توسط في نفقتك وتوسط أيضا في شؤونك فهذا هو الاقتصاد الاقتصاد في النفق والكسب يدور على هذا الشيء على النفق وعلى الكسب كما يقول الامام الشقيطي رحمه الله تعالى فنعم فإذا التعبير بمن فيه نكتة من لكن التبعيد فيه نكتة على أن الأول للشخص لا ينفق جميع ماله وإنما ينفق بعض ماله وإن أنفق كل ماله فهذا جائز فإن أبا بكر قد جاء بجميع ماله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أبقيت لاهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذا جائز ولكن الشخص إذا وجد من نفسه قوة وأنه يصبر لا يتضجر فلا بس وأما إذا كان ينفق جميع ماله بعد ذلك يمقى ملوما محسورة فهذا خطأ فلا تقعد ملوما محسورة كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة ولا تُنفق جميع المال ولا أيضا كذلك تمسك جميع المال. فانفق كما قال الله يسألون كما ينفقون قل العفو هذا الزائد لا تبقيه هذا الزائد لا تبقيه في بين يديك هذا بدله في سبيل الله المال مال الله سبحانه وتعالى فما زائد عن حوائجك فأول لك والأكمل هو على سبيل الوجوب الأول لك والأكمل أنك تُنفق هذا الزائد على حوائجك في سبيل الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل احد ذهبا ما جاءت علي, علي ثالثه ويسرني أن يبقى منه شيء إلا, أن إلا ما لن أرصده لدينه وما بقي يقول إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا إن الأكثرين هم الأقلون يا أبا ذر إلا من قال بالمال هكذا وهكذا كل ذلك إشارة إلى البذل من النبي عليه الصلاه والسلام والى الحث في سبيل الله جل وعلا احد ذهب لو كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسر انه يبقى تاتي ثلاث ايام منه شيء وانتم تعلمون وحد الذين ذهبوا تلك الامكنه يرون تلك السلسله من الجبال الضخمه طويلة العريضه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو عندي منها لو كان الذهب الذي عندي يوازي ويعادل هذا ما سرني ان تاتي ثالثه علي ويبقى منه شيء فهذا الذي يبقى وهذا الذي ينفع في الاخره ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة فجاء بعد ذلك هل بقي منها شيء قالت بقي كتفها عائشه رضي الله تعالى عنها فأنفقت جميع ما في الشاء وبقي الكتف لأنه يحبه عليه الصلاة والسلام فأبقته له فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب أو بق قال بقي كلها إلا كتفها بقي كلها إلا الكتف هذا لأن ذاك في سبيل الله وهذا سنأكله ونتمتع به هذا لنا وأما ذاك هو الباقي الذي سيبقى لنا ويدخر يوم القيامه طيب هذا نكتفي به ان شاء الله نقد تعبد سبحانك اللهم حمدك لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك احسنت ومما رزقناهم نعم بهما ايدته الادله الاخرى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنوث وايضا كذلك الايه التي اشرنا واليه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروك وكان بين ذلك أوامة نعم فيها نكته صدق إشارة جميلة أن فيها أن الشخص لا ينفق جميع ماله بدليل التبعيض ومما وفيها أخرى أيضا كذلك نكته ترك الاسراف ومما رزقناهم لا في النفقة نعم جيد لكن أدل الأخرى صريحة في هذا الباب الذين إذا أنفقوا <تصفيق> أحسنت إلهنا سبحانك الله أحمد. لا ilaha la'an, salam alaikum wa